يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبيس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بِيسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالَ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم فما أغنت انهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء الا ما جاء أمر ربك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 شديد إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب أخر ذلك يوم مجمع له وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُخَيِّرُهُ إِلَّا لِأَجَالٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَاتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ دوني إلا بإذني فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهق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 وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءَهُ إِنَّ غَيْرَ مَجْدٍ فلا تكن في مريت من ما يعبدها اولاء ما يعبدون الا كما يعبد إِنَّا لَمُوَفِّوهُ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْكُوصٍ